م و س و ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه موسوعه ا ل ن ا ه قرآنا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت ع ق ل و ن نحن نقص ع ل ي ك أ ح س ن ا ل ق ص ص ب م ا أ و ح ي ن ا إليك ه ذ ا القرآن وإن كنت م ن لمن قبله ا ل غ ا ف ل ي ن إذ ق ا ل ي و س ف ن ى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 أو أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم طرحوه وجه وجه وتكونوا من بعده يخل يخل لكم لكم من قال و م ح ي ن قائل ل ق ا منهم لا تقتلوا, يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غ ي ا ب ة الجب يلتقطه بعض ا ل س ي ا ر ة إن كنتم فعلين قالو ا يا أ ب ا ن ا مالكلات أ من ا على ي و س ف و إ ن ل ه ل ن ا ص ح و ن أ ر س ل هم عنا غدا ي ر ت ع و يلعب و إ ن ل ه ل ح ا ف ظ و ن ق ا ل إ ن ي لا ي ح ز ن ن ي أ ن ت ذ ه ب و ا ب ه و أ خ ا ف و ا يأكله الذئب و أ ن ت م ع ن ه غ ا ف ل و ن ق ا ل و ا ل ئ ن أ ك للعلوم ه ا ذ ئ ب ونحن ص ب ة الاسلاميه ذهبوا به وأجمعوا لتنبئن بأمرهم هارا وجاءوا ه م لا يشعرون و اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وذركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما ومعنا بمؤمن لنا أنت ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا فصبر جميل, فصبر جميل الله ا ل م س ت ع ا ن على م ا ت ص ف و ن و ج ا ء ت س ي ا ر ة ف أ ر س ل و ا م ا ل ا د ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى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 وهمت به وهم بها, وهم بها لولا أ ن راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق وقدت الباب دبر قميصه من دبر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 ك ي د ك ن ع ظ ي م يوسف أ ع ر ض عن هذا واستغفري لذنبك إ ن ك كنت من الخاطئين ي في المدينة امرأة العزيز في ن نسوة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها وقال تراود قد امرأة فتاها شغفها حبا ضلال م ب فلما سمعت بمكرهن ارسلت إ ل ي ه ن واعتدت لهن متكئا واعتدت لهن م ت ك أ ا واتت كل واحده ة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا م ان هذا بشرا إ هذا إ ل ا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أ ح ب الي مما يدعونني إ ل ي ه و إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إ ن ه هو السميع العليم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 بالآخرة ه م ك ا ف ر و ن و ا ت ب ع ت ملة آبائي ب ا إ ر ه ي م و إ س ح ا ق ويعقوب ما كان ل ن ا أن نشرك ب ا ل ل ه من ش ي ء ذ ل ك من ف ض ل الله ع ل ي ن ا و ع ل ى ا ل ن ا س و ل ك أكثر ن ا ل لا ن ا س ي ش ك ر و ن موسوعه ا ل س ج ن أ ر ب ا ب م ت ف ر ق و ل خ ي ر أم ا ل ل ه ا ل و ا ح د ا ل ق ه ا ر م ا تعبدون م ن د و ن ه إ ل اسماء أ س م ي ا م و ه ا أنتم وأباؤكم ل ح س ن ا وأنزل ا ل ل ه ب ه ا من س ل ط ا ن إن ا ل ح ك م إلا ل ل ه أ م ر أن لا ت ع ب د و ا إلا إ ي ا ه ذ ل ك ا ل د ي ن ا ل ق ي م و ل ك ن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن يا صاحبي السجن أ م ا أ ح د ك م ا فيسقي ربه خمرا و أ م ا ا ل آ خ ر فيصلب ف ت أ ك ل الطير من ر أ س ه أ ض ي ا ل أ م ر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلاء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 you <laughs>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 موسوعه ل النابلسي ل ل ع دأبا ف م ا حصدتم فذروه في س ن ب ل ه إ ل ا ق ل ي ل ا م م ثم ا تأكلون ي ه م ن بعد ذلك س ب ع ش د ا د ي أ ك ل ن م ا قدمتم ل ه ن ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ثم ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إ ل ى ربك فاسأله, فاساله ما بال ا ل ن س و ة التي قطعن ايديهن إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إ ذ راوتن يوسف عن نفسه قلن ح ا ش لله ما علمنا عليه من سوء قالت ا م ر أ ة العزيز ا ل آ ن حصحص الحق ا ل آ ن حصحص الحق أ ن ا راودته عن نفسي و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أ ن ي لم أ خ ن ه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين و م ا أ ب ر ئ ن ف س ي إن ان النفس ل أ م ا ر ة بالسوء إ ل ا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ا ت و ن ي به أ س ت خ ل ص ه لنفسي فلما كلمه قال إ ن ك اليوم لدينا مكين أ م ي ن قال اجعلني خزائي على الأرض. إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نطيع اجر المحسنين ولاجر ا ل آ خ ر ه خير للذين آ م ن و ا موسوعه ا ل آ خ ر ة خ ي ر ل ل ذ ي ن آ م ن و ا و ك ا ن و ا يتقون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 يرجعون فلما رجعوا إ ل ى أ ب ي ه م قالوا يا أ ب ا ن ا قالوا يا ابانا منع منا الكيل ف أ ر س ل معنا أ خ ا ن ا نكتل و إ ن ا له لحافظون قال هل آ م ن ك م عليه إ ل ا كما أ م ن ت ك م على أ خ ي ه من قبل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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أ م ر ه م أ ب و ه م ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إ ل ا ح ا ج ة إ ل ا ح ا ج ة في نفس يعقوب قضاها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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ف ب د أ ب أ و ع ي ت ه م قبل وعاء أ خ ي ه ثم استخرجها من وعاء أ خ ي ه كذلك كدنا ليوسف ما كان ل ي أ خ ذ أ خ ا ه ف ي دين الملك إ ل ا أ ن يشاء الله نرفع درجات, من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق أ خ ل ه من قبل فأسرق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 له أبا شركه ي خ الهدى شركه ا م دعويه غير ربحيه ذات م ا م و ج د ن اجتماعي ن إنا أن د إذا ا ل ل ظ م و فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله, موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل, فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أ ن ي أ ت ي ن ي بهم جميعا إ ن ه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أ س ف ا على يوسف و ب ي ض ت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله ت ف ت أ تذكر يوسف حتى تكون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 فلم ا دخلو ا علي ه قالو ا يا ايها الزيزو ع مسنا و اهلا ن الدرو مسنا و اهلا ن الدرو و جنا ببعتم ض ا مزجاتم فاوفيلن الكيل ا فاوفيلن الكيل ا و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قالها قالوا اينما كنتم جاهلون قالوا اينما أ ن ت م جاهلون قالوا ا ي ن ذ ا أخي قد م ن ا ل ل ه ع ل و ن إ ن من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ان من يتقي ويصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين قالوا تالله لقد آ ث ر كالله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثر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 و ل م ا فصلت ا ل ع ي ر ق ا ل أ ب و ه م إ ن ي ل أ ج د ر ل ع ي و س ف ق ا ل أ ب و ه م ي ه وساجد ريح يوسف لولا أ ن تفندون قالوا تالله إ ن ك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا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 من عذاب ا ل ل ه أ و تأتي د ر ا ا ل س ا ع ة